ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَخَلَقَ كل شيء فقدره تقديرا وَتَّخَذُ مِنْذُونِهِ آلِهَةَ ل يَخلكُونَ شَيْئو وَهُم يُخلقُونَ وَلَا يَم لِكُونَ لِأَمْ فُسِهِمْ بَرَّّو وَلَا نَفف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 فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَّمَ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَقَِكَ الذَّبُكُم بِمَا تَقُلونَ فَمَا تَتَطعونَ صَرفَ وَلَا نَصراء وَمَ يَظل مِن كُمنُ ذقُهُ عَذاابًا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَتُوا نُفُورًا يَوْمَ يَرَوَ الْمَل إِكَ تَلَابُ شرَ يَوْمَئِذِ للِمُجمِينَ وَيقولُ نَحَيجرًَا مَحيورَ وَقَن إِلَ مَا عَعملِلوا مِن عملَلٍ فَجَعَنهُهَبَا أَمَّ سُورَ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 إِ ذاَابَهَا كََ غَرَامَ إِه سَاءتْ مُْتَقَ الرَّ وَمُقامامَ والَّذينَ إذ أَمْ فَقُلَم يُسِفُ وَلَمْ يَقُتُرُ وَكَانَ بَنَ ذَِكَ قوَامَا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 117. حسنة مستقرا ومقاما 118. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما